Book two Trideset U restoranu dva Fi'l-mat'am, Fi Fi'l-mat'am, ifnain Sok od jabuke molim Uridu أريد... واحد من فضلك واحد عصير تفاح ليمونادو أريد واحد عصير ليمون من فضلك واحد عصير ليمون واحد عصير طماطم من فضلك واحد عصير تمام ض جا فينا أريد كأس نبيذ أاحمر من فضلك كس نبيذ احمر راض جا بيغ فينا أ كأس نبيذ أبيض من فضلك. كأس نبيت ابيض يا بيه رادو فلاشو شامبانزا اريد قنينة من فضلك قنينه شامبانيا bolişli ribu هل تحب السمك هل تحب السمك bolişli هل تحب لحم البقر؟ هل تحب لحم البقر؟ Volíš هل تحب لحم الخنزير؟ هل تحب لحم الخنزير؟ Chtělo chtěla bych něco bez أريد شيئا بدون لحم. Menfadlak šej şey bi dulahhemhttijo htjela bih platu sa povrćem. u tabaka hodravajati muša. menfadlak tabak hodravat mušekalahttijo htjela bih nešto što netraje dugo. u ridu لا يحتاج لوقت طويل من فضلك شيء لا يحتاج لوقت طويل جيليتيلي هل تحبه مع الارز هل تحبه مع الارز جيليتيلي هل تحبه مع المكرونه هل تحبه مع المعكرونه؟ جيليتيليتو هل تحبه مع البطاطس؟ هل تحبه مع البطاطس؟ تومي نيه او كوسنو لا يعجبني طعمه لا يعجبني طعمه a ta'amu barid? El ta'am barid? To ja nisam naručio, naručila. Lem atlub hava. Ma talapta hava. Molimo vas, posjetite www.book2.d www, www za tekstove i knjigu.